الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له الشارح والسامعين قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه رواه البخاري قال شيخ الإسلام ابن سينية رحمه الله تعالى قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لم ومن كل مخالفة لما جاء به المرسلون قال المصنف رحمه الله وغفر له وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة أولا هنا فيه ثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى أنه يبغض كما أنه تبارك وتعالى يحب قال في القرآن يحبهم ويحبونه أي أهل الإيمان وعلى الاستقامة أهل الصلاة فهو يحب يحبهم وهم كذلك يحبونه ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيلهم صفا جاء ذكر محبته تبارك وتعالى لعباده وجاء ايضا اثبات البغض في القرآن كبر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون والمقت شدة البغض فالله عز وجل يحب ويبغض. والعاقل عندما يعرف هاتين الصفتين يجتهد غاية الاجتهاد في معرفة ما يحبه الله تبارك وتعالى ليفعله ومعرفة ما يبغضه الله تبارك وتعالى ليجتنبه ويتركه وهذا كما نبه أهل العلم فيه ثمرت في استمرها العظيمة التي ينالها من آمن بالله تبارك وتعالى من آمن بصفات الله تبارك وتعالى وأسماءه أما من يعطلون أسماء الله وصفاته أو يتأولونها على غير مرادها ويحرفون عن معناها ومدلولها فإن هؤلاء يقطعون على أنفسهم وعلى غيرهم الآثار المباركة والعوائد الحميدة التي تنال الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. كمل هذا الأثر، كمل الإيمان بهذه الصفة وغيرها من الصفات من الأثر العظيم على العبد. المسلم عندما يقرأ هذا الحديث أبغض الناس عند الله. يحذر من هذه الصفات أخواية الحذر لأنها صفات قبيحة ذميمة يبغضها رب العالمين تبارك وتعالى وهذا الحذر والخوف من هذه الصفات لا يتحقق لمعطلة الصفات هذا الحذر وهذا الخوف الذي ينشى عند من يثبت لله تبارك وتعالى صفاته لا يتحقق لمعطلة الصفات ممن يحرفونها عن وجهها ويصرفونها عن معناها ومدلولها. والواجب على المسلم أن يكون في هذا الباب على جادة أهل السنة امرار صفات الله تبارك وتعالى كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة ذكر الرقم هو من حسن التعليم وحسن البيان فإذا عرفت أن أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى ثلاثة فإن ذكر الرقم يعينك على ضبط المسألة وإتقانها. لم يقل أبغض الناس إلى الله من فعل كذا ومن فعل كذا ومن فعل كذا وإنما ذكر الرقم من أجل أن تضبط وتكون مضبوطة عند المسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه هذه ثلاثة خصال أو ثلاثة صفات أو ثلاثة أعمال أهلها هم أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى أهلها هم أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى ملحد في الحرم ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه وهذه الأمور السلاتة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تعد من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها كل هذا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها ببعثة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه فالأنبياء يبعثهم الله تبارك وتعالى لإصلاح الأرض وهداية الخلق ودعوة الناس إلى الخير والفضيلة وتحذيرهم من السر والرذيلة فمن الإفساد بل من أعظم الإفساد في الأرض فعل هذه الأمور وخصت هذه الأمور الثلاثة بالذكر لأنها أسد أنواع الإفساد وأخطره أسد أنواع الإفساد في الارض واخطره والاستاذ في الارض على نوعين استاذ في الارض يتعلق بدنيا الناس واستاذ في الارض يتعلق بدين الناس الاستاذ في الارض على نوعين استاذ في الارض يتعلق بدنيا الناس وحياتهم والنوع الثاني افساد في الأرض يتعلق بدين الناس وعبادتهم وأخطر شيء من الافساد في الأرض مما هو متعلق بدنيا الناس وحياتهم قتل النفوس المعصومة وإراقة الدماء المحرمة هذا أخطر أنواع الإفساد في الأرض فيما يتعلق بحياة الناس ودنياهم إزهاق الأرواح وإراقة الدماء ولهذا ذكر هذا الأمر مضموما إلى السرك الذي هو أعظم الذنوب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذا النوع من الافساد الذي يتعلق في بدنيا الناس وحياة ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله هو ومطالب دم مرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه بغير حق مطالب يعني يبتغي ويريد ويسعى في راقة دم مسلم بغير حق هو لا يحدده هو الإنسان ومبتغاه وإنما يحدده شرع الله تبارك وتعالى يحدده شرع الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم ريم مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والتارق للدين المفارق للجماعة والخصلة الثالثة ما هي والنفس بالنفس هذه ثلاثة خصال فلا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والسي بالزال والتارك لدينه المفارق للجماعة فإراقة الدم من أعظم الجرم وأكبر الدم إراقته بغير حق قال ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه يهريق دمه أو يريق دمه ويقتله بغيا وظلما وعدوانا قد جاء في الحديث ان المقتول يأتي ورأسه في يده يوم القيامة يشخب دما يقول قتلني بما قتلني او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا نوع من الفساد خطير جدا وهو يتعلق بدنيا الناس وحياتهم والنوع الثاني من الفساد فساد يتعلق بدين الناس وعبادتهم وهذا على نوعين وهذا القسم على نوعين نوع يتعلق بمحل العبادة ومكانها، ونوع يتعلق بالعبادة نفسها والعمل نفسه، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام هذا هذين النوعين من الفساد ما يتعلق بمحل العبادة. وما, وما يتعلق بالعمل نفسه والعبادة نفسها ذكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه فقال ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية قوله ملحد في الحرم هذا يتعلق بماذا؟ بمحل العبادة هذا فساد يتعلق بمحل العبادة ومكانها ملحد في الحرم والحرم الذي فيه بيت الله وقبلة المسلمين وما هو أفيدة المؤمنين وفيه يطوف الطائفون متقربين لرب العالمين له حرمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فهذا فساد يتعلق بموضع العبادة ومحلها بل يتعلق بأشرف مواضعها وأفضل محالها وقد جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام أنها بمئة ألف صلاة وليس هناك مكان في الدنيا يوازي هذا المكان في هذه الفضيلة العظيمة ولا حتى هذا المسجد لأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام تزيد عنه بمئة ضعف لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فإذا أعظم ما يكون فسادا في الأرض يتعلق بالدين ويتعلق بمحل العبادة الإلحاد في الحرم الإلحاد في الحرم ولتلاحظ هنا أن في كل عمل من هذه الأعمال يذكر أشنعه يذكر أشنعه فالإلحاد في الحرم هو أعظم وأشنع أنواع الإلحاد في مواضع العبادة وأماكن العبادة في موضع العبادة وأماكنها قال ملحد في الحرم يعني أن يصل به الحال ويبلغ به الأمر إلى درجة أن أشرف أماكن العبادة وأعلاها سانا وأرفعها مقاما ومكانة يلحد فيه ومن يقع منه الإلحاد في أشرف محال للعبادة وأظمها فإنه وقوع الإلحاد منه في, في أماكن العبادة التي هي دون هذا المكان من باب أولى من باب أولى فهذا يبين لنا سناعة حال وسوء فعل من يلحد في الحرم من يلحد في الحرم أي من يبلغ به الحال في تجاوزه وتعديه وظلمه وبغيه إلى درجة أنه لا يعرف للمكان فضله وشرفه لا يعرف للمكان فضله وشرفه ومنزلته وقدره والله سبحانه وتعالى يختار من البقاع ما يشاء ومن الأزمنة ما يشاء حرم مكة وحرم الأشهر الحرم حرم أمكنة وحرم أزمنا وما يحرمه الله تبارك وتعالى يجب على المسلم أن يكون فيه من أهل ظلم أو تعد أو تجاوز أو طغيان لأن الظلم والتعدي في كل وقت شنيع وفي الزمان الفاضل أشنع وفي المكان الفاضل أشنع وإذا اجتمع شرف زمان وشرف مكان وسوء فعال بهذه والعياذ بالله من شر ما يكون وأستد ما يكون قال ملحد في الحرم ملحد في الحرم الحرم المراد به مكة التي حرمها الله تبارك وتعالى قد جاء في الحديث إن إبراهيم حرم مكة إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإن يحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة والمراد بتحريم إبراهيم مكة أي إظهاره لحرمتها وإلا الذي يحرم رب العالمين والمراد بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أي إظهار حرمتها وما على الرسول إلا البلاء فهي بلد حرام حرمه الله تبارك وتعالى وقد أكد وذكر عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بحرمة البلد وكان أهل الجاهلية يارفون حرمته قال أي بلد هذا أي شهر هذا أي يوم هذا قالوا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وللحاد أصله في اللغة الميل والعدول أصل للحاد الميل والعدول يقال الحدى السهم عن الرمية ايمال ولم يصب الهدف ومنه تسمية اللحد في القبر لحدا لانه يميل عن الاستقامة الى جهة القبلة فالالحاد في اللغة الميل والعدول والالحاد دركات والمل والملحد في الدين هو من يكفر برب العالمين الملحد في الدين هو من يكفر برب العالمين ويجعل مكان تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله والفضوع له تبارك وتعالى الجحد والعناد والإنكار ولهذا قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماءه إما بتعطيلها أو جحدها أو إنكارها أو تشبيه أسماء الله وصفاته بخلقه أو غير ذلك من أنواع الالحاد. والمراد بالالحاد هنا في قوله ملحد في الحرم قال ملحد في الحرم حدد النوع المراد بالالحاد ملحد في الحرم أي يفعل الالحاد ويمارس الالحاد في الحرم والمراد بالالحاد هنا الذنوب العظام والجرائم الذنوب العظام والجرائم ففعلها في كل وقت وفي كل زمان حرام ولكن فعلها في الحرم أسد جرما وأعظم إثما وأكبر خطيئة لمقام في قلب فاعلها من عدم الاحترام للبلد الحرام الذي حرمه الله تبارك وتعالى قال ملحد في الحرم هذا أعظم الإفتاد فيما يتعلق بمحل العبادة فيما يتعلق بمحل العبادة والنوع الثاني من الإفتاد إفتاد يتعلق بالعمل والعبادة نفسها قال ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية مبتغن أي مريد وطالب في الإسلام سنة الجاهلية أي يبحث ويطلب ويريد سنة الجاهلية فيسعى في إقامتها ونشرها والدعوة إليها والترويج لها فهذا إفساد وأي إفساد أعظم من هذا الله عز وجل أصلح الأرض ببعثة المرسلين ثم ياتي من ياتي لينشر بين الناس سنة الجاهلية التي أبضلها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولكي يظهر لك شناعة هذا الأستاذ وعظم هذا الجرم تأمل في الجهد العظيم والجهاد الكبير الذي أمد الله تبارك وتعالى به رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة الكرام في اظهار هذا الدين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله سهيدا فكان منه عليه الصلاة والسلام ومن صحابته جهود عظيمة وتضحيات وبذل في نشر هذا الدين وقد بعث عليه الصلاة والسلام في حال ساء فيه وضع البشرية بسوء عظيما وخيم في أرجاء الأرض الظلام قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب يعني إلا قلة ونوادر إلا بقايا من أهل الكتاب خلائل جدا وإلا فالارض كلها استحكمت بالظلام وخيم الباطل في أرجائها وضرب بأطنابه في جنباتها فشاع الظلام وانتشر الباطل وعمت الخرافات والتبس الدين عند الناس فلا يعرفون حقا ولا ينكرون منكرا دماء تراق يراق الدم ولا يدري صاحبه بما أريق دمه يكفي في هذا جاهلية عند أولئك إراقة دماء وهذا شاع فيهم إراقة دماء الإناث وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كبير قال أيمسكه على هون أم يدسه في التراب جهلية جهلاء حتى ذكر أهل العلم في هذا الباب أن من جاهلية أولئك في هذا الأمر ومن ما امتلأت به قلوبهم من ظلام وكراهية وبغضاء للأنثى أن بعضهم كان لا يتحمل أن تبقى له أنثى على وجه الأرض ولا دقيقة واحدة من شدة الكراهية التي في قلوبهم ولا دقيقة واحدة حتى ذكروا في كتب التاريخ ان بعضهم اذا اقترب وقت الوضع وضع زوجته يحفر حفرة بجنبها يحفر حفرة بجنب زوجته حفرة عميقة يحفرها وتطلق زوجته وتلد بجنب الحفرة وأول ما يخرج المولود ينظر فيه الوالد إن كان أنثى ما يبقى ولا لحظة واحدة من رحم الأم إلى الحفرة مباشرة ما يبقى ولا لحظة واحدة مجرد ما يخرج من رحم الأم رأسا إلى الحفرة في نفس الوقت ربما لا يسمع له صراخ فيرميه في الحفرة ويهيل عليه الصراخ من مثل هذه المآسي شيء كثير أنكحت الجاهلية عددت عائسة رضي الله عنها أنواعا من الأنكحة فساد في الأعراض إراقة في الدماء انتناب في الأموال للأموال أما عن باب العبادة والإخلاص لرب العالمين فهذا لا وجود له بل ليس إلا الوثنية والتعلق بالتراب وبالأحجار والقبور والأشجار وتسوية هذه الأشياء بالرب العظيم والخالق الجليل قال تعالى الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نصويكم برب العالمين قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله يحب حجرا مثل حبه لله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله حجر لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك لنفسه حولا ولا قوة فيحبه حبا مساويا لرب العالمين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله اجتغلوا بالإقبال على الحجارة وعلى الأشجار يعبدونها ويتبركون بها ويطلبون منها المدد والعون والشفاء والعافية وكان لهم في هذا الباب غرائب وعزائب كان بعضا من أسلم يحكي شيئا من هذه الغرائب مثل قول أحد الصحابة قال كنا في سفر يعني في وقت الجاهلية وكان معهم في ذلك السفر حجر حجر جميل حسن الشكل فكانوا يعبدونه في الطريق أينما وقفوا وأينما حلوا يقول ففقد الحجر فقد هذا الحجر ونحن في, في الطريق فنادى منادٍ نادى منادٍ يا قوم اننا فقدنا ربكم يا قوم اننا فقدنا ربكم فاستمسوا ابحثوا عن ربكم الضائع يا قوم اننا فقدنا ربكم فاستمسوا يقول فتفرقنا في الاوديه نبحث عن ربنا الرب المفقود فتفرقنا في الاوديه نبحث عنه يقول فإذا بمناد ينادي يا قوم إنا وجدنا ربكم أو سبهه وجدوا حجر آخر فنادى مناد إنا وجدنا ربكم أو سبهه ففارحوا وأقبلوا عليه يعبدون جاهلية جاهلية جهناء أنقذنا الله سبحانه وتعالى من هذه الجاهلية ببعتة محمد عليه الصلاة والسلام. لقد منى الله على المؤمنين إذ فيهم ذيهم رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فهذه منى عظيمة منى الله تبارك وتعالى بها على البشرية ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام حيث خلص الله تبارك وتعالى بها الناس من هذه الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء ولما بدأ عليه الصلاة والسلام في الدعوة لما بدأ بالدعوة أوذي أذى عظيما صلوات الله والسلام عليه وحمل عليه أهل مكة حملة شنيعة وآذوه أذى بالغا وطردوه ورموه وضع عليه الأذى وفي طريقه، وكان له أنواع السباب والشتائم وصفوه بشنائع الصفات وصفوه بالسحر والجنون الى غير ذلك وهو عليه الصلاة والسلام صابر مجاهد حتى كتب الله عز وجل لدينه الظهور ولما جاء به التمكين مكن له ولدينه وانظر رعاك الله وتأمل في موقف عزيز يتعلق بهذا البان عندما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع عندما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وفي يوم عرفه أشرف الأيام وأعظمها وخيرها لما وقف عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم خطب الناس ماذا قال ماذا قال في خطبته مما يتعلق بموضوعنا هذا وتأمل أن مقولته لهذه المخاله قالها في البلد الذي كان إلى وقت قريب مخيما فيه الجاهليه أعظم تحقيق ويحارب أهله الحق أسد محاربة فماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي تلك الخطبة انظر عزة الإسلام وتمكين الله تبارك وتعالى له ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال ألا إن كل شيئا من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميهاتين قال إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين أين وضع عليه الصلاة والسلام كل جاهلية أين وضعها تحت قدميه في مكة التي خيمت فيها الجاهلية وأظلم فيها الأمر وحورب فيها الحق وعودي أهله عز الله تبارك وتعالى دينه وكتب له الظهور وقال عليه الصلاة والسلام ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميها أقي هنا لابد أن تنظر متأمنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجاهلية أين تحت القدمين فكيف يليق بإنسان يدعي أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام ثم يسعى ليسنة الناس سنة الجاهلية مرة ثانية نبينا عليه الصلاة والسلام بذل جهدا مضنيا وجهادا عظيما ونصحا بالغا ودعوة متواصلة لأفضال الجاهلية بعون من الله ومد إلى أن وصل إلى هذا الموقف العظيم الموقف التي ظهرت فيه عزة الإسلام والتمكين للدين فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن كل أمر أو كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فكيف يليق بمن يدعي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم في الوقت نفسه يسن في الإسلام سنة الجاهلية وبهذا يتبين خطورة هذا الأمر وأنه أبغض الأعمال إلى الله تبارك وتعالى مبتغن في الإسلام سنة الجاهلية يعني بعد أن بذل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الجهود الضخمة العظيمة لأبطال الجاهلية وهدمها وإلغائها ووضعها تحت القدمين ثم يأتي utanس ليسنوا في الإسلام سنة الجاهلية هذا جرم عظيم للغاية وذنب كبير جدا أن يأتي إنسان ويسعى ليسن في الإسلام سنة الجاهلية ليسن في الإسلام سنة الجاهلية يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية سيبوء بإثم عظيم. لماذا؟ لأنه يهدم لأنه يفسد لأنه يضل بعد أن أصلحت الأرض بعد أن أصلحت الأرض ببئتة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها من ينادي من ينادي لتعظيم الأوثان والتعلق بغير الله والتعلق بالحروز وغيرها مما هو صرف للقلوب عن التعلق بالله تبارك وتعالى هذا من أعظم ما يكون في سنة الجاهلية في الإسلام وكذلك من يدعو إلى أنواع الخرافات التي كان عليها أهل الجاهلية والذلالات التي كانوا عليها فقد في الإسلام سنة الجاهلية وسنة الجاهلية الطرائق والأعمال التي كان عليها أهل الجاهلية وقد حربها النبي عليه الصلاة والسلام وهنا يا إخوان يتبين لنا حاجة الإنسان أن يعرف ولو معرفة مجملة بما كان عليه أهل الجاهلية ليحذر منه قال عمر رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية لماذا؟ لأنه تدخل عليه الجاهلية من حيث لا يشعر ويدخل عليه فسادها من حيث لا يدري من حيث لا يدري ولهذا احتاج الإنسان أن يكون على مالك من خلال ما ورد في النصوص والأدلة بأمور الجاهلية ليحذر منها وقد نصح مؤلف هذا الكتاب المسلمين نصحا بالغا بتأليفه مصنفا قيماً وكتابا عظيما نافعا اسماه مسائل الجاهلية التي جاء الاسلام بمخالفتها مسائل الجاهلية التي جاء الاسلام بمخالفتها كتاب من اعظم ما يكون وعدد مسائل الجاهلية وخصال الجاهلية وشرح هذا الكتاب وطبع طبعات كثيرة وقراءة مثل هذا الكتاب ولو مرة يقرأ المسلم ولو مرة في حياته يفيده فائدة عظيمة لأنه يعرف هذه الخصال من أجل ماذا أن يتقيها ويحذرها ويحذر منها تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإن من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه فيعرفها ليحضر منها كيف يتقي من لا يدري ما يتقي يقول حذيفة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته فكتاب مسائل جاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها للشيخ شيخ الإسلام محمد بن عدهاب رحمه الله وغطر له كتاب من أعظم ما يكون وأنفع ما يكون لأنه عدد فيه رحمه الله مسائل الجاهلية وخصالهم وأعمالهم التي جاء الإسلام بهدمها وإبطالها التي وضعها نبينا عليه الصلاة والسلام تحت قدمين عندما خطب الناس في حجة الوداع ولعل هنا من المناسب لشارة إلى فائدة تتعلق بمن حج إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مضع في حجة الوداع أمور الجاهلية كلها تحت قدمي فيا من أكرمك الله تبارك وتعالى بالحج ومن عليك بالحج فلتعد منه وأنت متباعد ومجانب راية المجانبة وحذر غاية الحذر من الجاهلية وخصالها وأعمالها التي وضعها نبينا وقدوتنا صلوات الله والسلام عليك تحت قدميه عندما حج حجته المعروفة بحجة الوداع وكانت وصاياه عليه الصلاة والسلام وصايا موده ومن المعلوم أن وصية المودع لها شأن خاص كأنها موعظة مودع فأوصنا موعظة المودع لها شأن خاص فمن أكرمه الله تبارك وتعالى بالحج ليستشعر هذا الأمر وليكن على حذر بالب وحيطة شديدة من أمور الجاهلية ويعينك على تحقيق هذا المرانب وتحقيق هذا المطلب الاستفادة من هذا الكتاب الذي أشرت إليه كتاب مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها تقرأ الكتاب وتعرف هذه الخصال وتلك الأعمال التي كانوا كان عليها أولئك وتجتهد وتجاهد نفسك في البعد عنها والحذر من الوقوع فيها مستمدا من الله تبارك وتعالى وحده العون والتوفيق إذن قوله هنا ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية هذا هذا يتعلق يتعلق يتعلق بالفساد الذي هو في العمل وملحد في الحرام الفساد في محل العمل ومطلب دم امرئ ليهريق دمه بغير حق متعلق بفساد الدنيا وكل هذه الثلاث اعظم فساد يعد في بابه واشنع فساد يعد في بابه فاعظم فساد يتعلق بمحل الحرم بمحل العبادة الفساد في الحرم واعظم فساد يتعلق بالعبادة والعمل ان يبتغى فيها سنة الجاهلية وآظم فساد يتعلق بحياة الناس إراقة دمائهم بغير حق فجمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الثلاثة جمعها بالذكر ثم أتبع المصنف رحمه الله هذا الحديث بنقل عظيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب له أيضا يتعلق بهذا الباب وهو كتاب اكتغاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم اكتغاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وهو كتاب عظيم جدا في بابه جمع فيه مصنفه رحمه الله من أنواع الأدلة والبراهين في باب التحذير من التشبه لأصحاب الجحيم اصحاب الضلال اصحاب الباطل اصحاب الكفر والحاجة ولا سيما في زماننا الى قراءة هذا الكتاب الذي كثر في الناس التشبه باعداء الدين وقد بسط شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ما يتعلق ب التشبه وأنواعه وأسبابه والدلائل من الكتاب والسنة على خطورة هذا الأمر والتحذير منه وجمع من ذلك ما لا تجده في مؤلف آخر اقتضاء الصراط المستقيم محالثة أصحاب الجحيم فهذان كتابان عليك بهما اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهيل والثاني مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها قال قال سيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله سنة الجاهلية قوله سنة الجاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وطنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون أورد المصنف رحمه الله أورد المصنف رحمه الله هذه الكلمة لشيخ الإسلام لأن فيها بيان للمراد بسنة الجاهلية بيان بيان للمراد بسنة الجاهلية وهذا البيان يحتاج إليه حتى لا يظن أظان أن المراد بسنة الجاهلية أمر معين مخصوص أو عمل معين فردا ينبه أن سنة الجاهلية كل أمر كان عليه جاهلية مما جاء الاسلام بهدمه ومخالفته وخرج من هذا الكلام بضابط ان الجاهلية كل امر مخالف للاسلام كل امر مخالف لما جاء به المرسلون لان المرسلون جاءوا بالحق وماذا بعد الحق الا الضلال فقل جاء الحق وزهق الباطل فالجاهلية كل أمر خالف خالف ما عليه المرسلون سواء في باب العلم أو في باب القول أو في باب العمل فكل ذلك جاهلية كل ما خالف ما عليه المرسلون في باب العلم أو في باب القول أو في باب العمل حتى لو أن إنسانا فعل أمورا هي من خصائل الجاهلية وهو عالم بأنها محرمة عالم بدليل تحريمها ففعله هذا يعد جاهلية يعد جاهلية فالجاهلية هي مخالفة ما جاء به المرسلون سواء في العلم أو القول أو العمل وشيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله له شرح لهذا الحديث أبغض الناس إلى الله ثلاثة في كتاب اقتباع الصراط المستقيم في في صفحات تبلغ الأربع أو الخمس صفحات وذكر فيه فوائد ولطائف مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها من من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن من ابتغى في الإسلام شيئا من أعمال اليهود أو أعمال النصارى أو أعمال الوثنيين أو أعمال أي, أي من المنحرفين عن الحق والدين كل أولئك من المبتغين في الإسلام سنة الجاهلية فلا تحصر الجاهلية بما, بما كان عليه المشركون في مكة ولا تقيد الجاهلية بعمل واحد من أعمالهم، بل سنة الجاهلية كل أمر يخالف ما جاء به ما جاء به المُرسلون. قالوا في الصحيح عن حديث رضي الله عنه قال يا معشر القرا استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا ثم أورد هذا الحديث قال وفي الصحيح عن حديثة رضي الله عنه قال يا معشر القراء يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ظللتم ظلالا بعيدا خصة بالذكر خصة في هذه الوصية بالذكر القراء مع أن هذه الوصية في حق كل مسلم ولكنه خصة القراء الذين لهم عناية بالقرآن وحفظ له وعناية باتقانه وضبطه أوصان بذلك لأنهم أصبحوا موضع قدوة للناس ومحل نظر لهم فقال محذرا وموصيا القراء يا معشر القراء استقيموا استقيموا أي الزموا الاستقامة والاستقامة هي معرفة الحق والثبوت عليه ولزومه قال تعالى فاستقم كما أمرت ولا يمكن للإنسان أن يستقيم كما أمر إلا أن يعرف أولا بما أمر ثم يحافظ عليه سيعرف المأمور ويحافظ عليه هذه الاستقامة أن يعرف ما أمر به وأن يحافظ عليه محافظة الججال تامة إلى أن يلقى الله إن الذين قالوا ربنا الله زمر فيمي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا فالاستقامة هي معرفة الحق ولزوم الحق وهذا فيه تنبيه من حديثه إلى أن قارئ القرآن يحتاج مع قراءته للقرآن وحفظه له إلى أمرين بد منهما الأول معرفة معاني القرآن ودلالاته والأمر الثاني الأمل بالقرآن وهذا هو المراد بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال العلماء تلاوة القرآن حق التلاوة بأمور ثلاثة بالحفظ والفهم والعمل والعمل نفسه يسمى تلاوة ليست تلاوة القرآن مجرد اتقان حروف القرآن تلاوة القرآن بالحفظ والفهم والعمل بالقرآن وبعض الناس ينشغل بالقراءة وتنميقها وتحسينها عن الغاية التي أنزل لها القرآن وهو العمل كما نبه على هذا المعنى الحسن البصري رحمه الله بقوله أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، فاتخذ الناس قراءته وعمله وأصبحت صناعة وأما العمل بالقرآن وفهم القرآن فهذا لا يهتم به وقد قال الحسن البصري عن جماعة من القراء في زمانه قال يقول أحدهم إني قرأت القرآن كله ولم أسكت منه حرفا ماذا يعني؟ يعني قراءة متقنة مجودة مضبوطة لم أسكت منه حرفا إني قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل ثم قال الحس الحسن ما ما هؤلاء بالقرة والله ما هؤلاء بالقرة ولا الحكمة ولا الورع وإذا كانت الناس مثل هذا فلا تذفر الله في الناس مثل هؤلاء هكذا قال الحسن في زمانه فالقرة لهم اعتبار خاص ولهم مضع خاص فخصهم حديثة رضي الله عنه بهذه الوسيئة العظيمة قال يا معشر القرة استقيموا استقيموا يعني يلزموا الاستقامة والله يقول فاستقم كما أمرت ويقول أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا لماذا لأن القارئ للقرآن تميز بأمر تميز عن غيره دامر وهو قراءة القرآن وعنايته به وحفظه له ومحافظتي عليه واكثاره من تلاوته ومراجعة في معانيه ودلالاته وكتاب الله عز وجل كتاب يهدي التي أقوى فإن استقمتم فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فقد سبقتم سبقا بعيدا لأن سبق من كان هذا شأنه سبقا بعيدا لأن لديه علم واسع وفهم كبير ومارثة بكتاب الله عز وجل كتاب الهداية فقد سبقتم صدقا بعيدا قال فإن أخدتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا فإن أخدتم إذا كان قارئ القرآن حافظ القرآن ضابط القرآن يمين يمين وشمال وإن حرف هنا وهناك فهذا أخطر ما يكون لماذا؟ لأن القرآن سيأتي يوم قيام حجة عليه كما قال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين طواهما مسلم في صحيحة فالخطورة فيما يتعلق بالقرآن بأهل القرآن أشد ولهذا خصهم حذيفة بهذه الوصية يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ظللتم ظلالا بعيدا وإرادة المصنف رحمه الله لهذا الأثر عن حذيفة في باب الدخول في الإسلام لأن فيه بيان حقيقة الإسلام وهي الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى بدون التواء لا يمين ولا شمال وبدون رواغان هذا هو الإسلام حقيقة الإسلام الاستقامة على دين الله كما أمر العبد دون أن حرف عنه لا ذات اليمين ولا ذات الشمال وهذا الأمر مطلوب من كل مسلم ليس مطلوب من القراء فقط مطلوب من كل مسلم لكن هذيفة رضي الله عنه خص القراء بالذكر لأنهم في موضع القدوة لأنهم في موضع القدوة والمسؤولية في في حق معظم بما أتاهم الله عز وجل من الحفظ والقراءة والمعرفة بكلامه سبحانه وتعالى، فكان الأمر في حق معظم، ولهذا خصهم بالذكر، وإلا فإن الاستقامة وعدم الانحراف ذات اليمين وذات الشمال أمر مطلوب من كل مسلم. المصنف رحمه الله أورد هذا الأثر. في الدخول في الإسلام لأن فيه بيان حقيقة الدخول في الإسلام وأن حقيقة الدخول في الإسلام الاستقامة على دين الله كما أمر العبد دون أن يميل عنه ذات اليمين ولا ذات الشمال لا إلى بدع محدثات ولا إلى سنن جاهلية ولا إلى سنن جاهلية ولا إلى غير ذلك من أنواع الظلالات قال وروى محمد بن وضاح عن حذيفة أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وعن محمد بن وضاح محمد بن وضاح له كتاب مطبوع في البدع والنهي عنها وهو من علماء المالكية وكتابه هذا قيم ونافع جدا في التحذير من البدع وبيان خطورتها على الناس فأورد رحمه الله أعني محمد بن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها أنه الضمير هنا يعود إلى حديثة الضمير يعود إلى حديثة أنه أي حديثة كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره يقف على الحلق الحلق التي فيها يجتمع الطلبة لقراءة القرآن وحفظه فكان يوصيهم بهذه الوصية فكان يمر على الفلاف التي يجتمع فيها الطلبة على حفظ القرآن فيوصيهم بهذه الوصية وكم هو عظيم جدا أن ينسى من يحفظ القرآن على رعاية الاستقامة والعجاية به لا أن ينشأ قالي القرآن مع حروف لا يحرص على فهم معناها فضلا عن أن يعتني بالعمل بما تقتضي وهذا جانب فرط فيه الناس كثيرا، فرط فيه الناس كثيرا، فاتجهوا إلى حفظ حروف القرآن مع إهمال بشكل كبير إلى فهم المعاني و... و... و... والعمل بما يدل عليه القرآن الكريم. ونشى عن ذلك أن يخرج الطالب أن يخرج الطالب وهو يظن في نفسه أنه من أهل القرآن لأنه مجود وأتقن قراءته فيظن في نفسه أنه من أهل القرآن بمجرد هذا الحفظ وهذا الإتقان ولكنه مفرط في جانب كان محل اهتمام الصحابة واهتمام السلف رحمهم الله والفهم ومن ثم العمل فجمعوا بين العلم والعمل في قراءتهم لكتاب الله عز وجل في قراءتهم لكتاب الله عز وجل جمعوا بين العلم والعمل يجلس الطالب في في, في, في الحلقة عند استاذه ويحفظ على سبيل المثال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إفسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرة ويكتب له المعلم مئة من مئة لأنه أتقن الحذب وأتقن المخارج وأتقن التجويد فيكتب له مئة مئة ويكون في البيت عاقل والديه يكون في البيت عاقا لوالديه من أسوأ ما يكون معاملة في البيت مع والديه ويأخذ درجة كاملة مئة من مئة في, في هذه الآية هو في الحقيقة صفر إذا كان عاق لوالديه ويحفظ هذه الآية فهذه لا يحج عليه ليست حجة الله فهو لم يأخذ فيها مئة أخذ فيها صفر إذا كان بهذه الصفر وقول مثل ذلك في بقية آيات القرآن فيحتاج الطلبة في الحلق إلى أن يربوا على العمل بالقرآن إذا حفظ أمثال هذه الآيات ينبه ويذكر ويقال له اتق الله وانتبه هذا رب العالمين يأمرك بكذا كما قال ابن عباس إذا سمعت الله يقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه تربية على العمل وعلى الامتثال وعلى الطاعة والاستجابة يقرأ الطال في الحلقة يا أيها الذين آمنوا اجسنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وبمجرد ما تنتهي الحلقة يلتفت إلى زميله ويغتب وهو للتو قرأ الآية وللتو حفظها وللتو سمعها للي شيفه وأستاذه ثم يلتفت إلى زميله بعد الحلقة ويغتب وقول مثل هذا كثير سيحتاج إلى هذا هذه الوصية إذا كان حديثه يتتبع الحلق في زمانه يوصي بهذا الأمر فكم هي حاتة الناس في مثل هذا الزمان الذي كذرت فيه كذرت فيه فتن وكذرت فيه الصواد والصوارف عن دين الله تبارك وتعالى نعم. قال وقال أم دأن سفيان بن عيينة عن مجارد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم ثم ختم رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه هذه الكلمة صدرت من ابن مسعود رضي الله عنه على وجه التحديد على وجه التحذير والتأكيد التام على المحافظة على الإسلام والدخول فيه والباب باب الدخول في الإسلام فعاد المصنف رحمه الله أن ينبه براده لهذا الأثر إلى إلى أن الناس مع مضي الأيام والأوقات الشر يزداد ويكثر الشر يزداد ويكثر فيحتاج المسلم حتى يكون من اهل هذا الدين واهل التباتي فيه واللازمين للدخول فيه كما امر الله ادخلوا في السلم كافة يحتاج الى جهاد ومجاهدة ومواصلة في العلم طلبه وتحصيله والبعد عن الافات التي تصرف الناس عن الحق والهدى لاجل هذا اورد المصنف رحمه الله هذا الاثر في خاتمة هذا الباب لأن ابن مسعود أراج التحذير بقوله ليس عام إلا والذي بعده شر منه أي ينتبهوا واحذروا وعليكم بالمحافظة على الإسلام والرعاية له والعناية به والحرص على تعلمه والتفقه فيه والحذر من نواقصه ونواقصه لا يتي على الناس زمان إلا أو عام إلا والذي بعده شر منه ثم نبه بن مسعود أنه لا يعني ذا شر منه فيما يتعلق بالدنيا لا أقول عام أمطر من عام يعني ليس بقلة المطر ليس المراد بشر منه أي بقلة المطر أو قلة الأرزاق أو حصول الججب لا يعني هذا يقول لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام لا يعني بقول شر منه فيما يتعلق بالامطار والخصب والارزاق لا يعني ذلك ولا امير خير من من امير اي لا يعني هذا الامر اذا ماذا قال لكن ذهاب علماءكم وخياركم يعني بقلة الشر يكون بقلة العلماء وقلة الاخيار قلة العلماء الذين يبينون للناس دين الله تبارك وتعالى الذين يمرون بالمعروف وانهون عن المنكر ويصلحون ما افسد الناس وقلة الاخيار الذين هم على الاستقامة وعلى المحافظة وعلى طاعة الله تبارك وتعالى فيكونون في مجتمعاتهم قدوات للاخرين لذا شرد الانسان الى بعض المعاصي وراء هؤلاء كانوا له قدوة قال ولكن ذهب علماءكم وخياركم واذا ذهب العلماء والاخيار ظهر الفساد ظهر الفساد وبرز حملته لان حملة الفساد لا يبرزون الا اذا عدم او قل حملة الحق وعذا ذه تنبيه الى ان وجود حملة الحق ودعاته مزهق للباطل فقل جاء الحق وزهق الباطل وأهل الباطل لا يجرؤون في نشره إلا إذا ضعف حملة الحق عن حمله وبيانه قال ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ماذا يحدث إذا ذهب العلماء والخيار قال يحدث أقوام أي يوجد أقوام يقيسون الأمور بأرائهم يقيسون الأمور بأرائهم يعني يكونون في تقريرهم لمسائل الدين يبنون ذلك على ماذا على الآراء لا يعرفون الكتاب ولا يعرفون السنن وليس لهم عناية بالكتاب ولا بالسنة فيقيسون الأمور بآرائهم شأنهم كما قال عمر أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم فيقيسون الأمور بآرائهم تجده يقرر الحكم ليس مبنيا على آية ولا مبنيا على حديث وإنما مبنيا على الرأي والرأي هنا هو الرأي المذموم الذي أحدثت به البدع وانشئت به الضلالات وعقرت به أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته والاستغلال بالأقيسة الباطلة التي تعطل بها الصفات وتلغي بها الأحكام لو أنه كذا لكان كذا هذه الحجة عند هؤلاء ليست الحجة عندهم قال الله ولا قال رسوله عليه الصلاة والسلام وإنما الحجة أقيسة حقلية ماذا يحدث إذا وجد هؤلاء قال فيهدم الإسلام ويثلم يهدم الإسلام ويثلم أي بوجود هؤلاء إذن ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه قال ذلك مهذرا وموسيا بالعناية بالعلم والعمل بالعناية بالعلم والعمل العلم النافع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والعمل الصالح الذي شرعه الله تبارك وتعالى وأمر عباده به وأن الإنسان ولا سيما عند كثرة الشر وكثرت أهله ودعاته أن يجتهد في تعلم الدين ومعرفته لأن الله سبحانه وتعالى يكتبه من أنصار الدين ودين الله تبارك وتعالى منصور بعجز عزيز وذل دليل فيجاهد نفسه ألا أن يكون من أنصار هذا الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا والتوفيق بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء الله فالأمور بيده وما شاء الله كان فالأمور بيده تبارك وتعالى وطوع تدبيره عليه الصلاة والسلام وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا فنسال الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد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 من كل شر إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يقول ماذا يفعل من ابتلي بالكبر وهل من كتب تنصحون بقراءتها؟ الكبر من الذنوب العظيمة بل هو من كبائر الذنوب وقد جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة محدرة من الكبر بل جاء في الحديث القدسي أن رب العالمين تبارك وتعالى يقول العظمة ردائي الكبرياء رداءي، والعظمة هزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار وصف القران الكريم يقول الله تعالى ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الارض مرحا اي محتالا متكبرا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طوله يعني مهما تكبر الانسان وتعالى فلن يخرق الارض ولن يبلغ طوله طول الجبال، وهذا يبين أن المتكبر ما عرف نفسه، ما عرف قدر نفسه، وإلا كيف يتكبر من أصله من نقصة من ماء مهين، ونهايته جيفة في في في حفرة، وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذراء، على ما يتكبر، أوله نقصة، وآخره جيفة. وهو بين ذلك يحمل العذرة في بطنه على ماذا يتكبر المتكبر ما عرف نفسه ودواء الكبر لن يعرف الإنسان نفسه ويعرف حقيقة حاله وأن عبد مخلوق لله تبارك وتعالى وأن الكبرياء والعظمة لله ليست لأي مخلوق تائما من كان مهما بلغ فالكبرياء لله والعظمة لله تبارك وتعالى ومن نازع الله تبارك وتعالى شيئا منهما قدفه الله تبارك وتعالى يوم قيامة في نار جهنم وعلى ماذا يتكبر الإنسان فعلاج الكبر بأن يعرف الإنسان نفسه ومن عرف نفسه ولم يتكبر ومن علاج الكبر أن يدعو الله عز وجل أن يسلمه من ذلك لا أحسن الله إليكم هذا سال يقول مرات كبيرة في السن وهي موجودة في مكة ودخلت المستشفى وهي متعبة جدا فليسقط عليها أو يسقط عنها طواف الوداع لأنها لا تستطيع أن تطوف وهل عليها شيء طواف الوداع جاء في السنة لو يسقط عن الحائب والنفس والمريض الذي لا يستطيع أن يمشي ليقوم بالطواف يطاف به ولو محمولا يطاف به ولو محمولا على كرسي أو نحوه دون أن يطلب منه أن يمشي بنفسه إلى الحرام وإنما يحمل حمل رفيقا ويطاف به محمولا نعم لو أنه ما طرف على شيء إذا, إذا ذهب ولم يطف يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج من من واجبات الحج السبع طواف الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في تركه لم يرخص في تركه لأحد لم يرخص عليه الصلاة والسلام في تركه لأحد إلا للحاق والنفسة إلا للحاق والنفسة فإذا كانت بهذه الحال ففي في ذلك رخصة نعم أحسن الله إليكم هل التحاكم إلى القوانين البشرية مثل الديمقراطية هو من سنن الجاهلية بلا شك بلا شك ولا غير فحكم الجاهلية يبغل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا يسأل عن معنى حديث وحال حديث أكثر منافقي أمتي قراءها لا أذكر حقيقة درجة الحديث الآن ولعله يراجع من بعض الإخوة ويذكر حكمه غدا إن شاء الله هذا الثاني يسأل اللفظ الجاهلية هل يجوز إطلاقها على ما بعد الإسلام أيضا الجاهلية بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم تصبح موجودة بالاطلاق الجاهلية بالاطلاق لم تصبح موجودة بل بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ظهر نور الحق وسيبقى له الظهور ولا يزال له ظهور كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضر من خد إلى قيام الساعة فالجاهلية المطلقة الجاهلية المطلقة التي كانت قبل الإسلام هذه انتهت بالإسلام فلا يزال الحق وللحق ظهور وله أنصار وأحوان ودعاة ولا يجوز إطلاق الجاهلية على المجتمعات المسلمة بالإطلاق أن يقال مجتمعات جاهلية مجتمعات جاهلية أو مجتمع جاهلي يقصد بذلك مجتمعات أهل الإسلام فهي مجتمعات فيها إسلام وفيها أهل حق ودعاة حق وأصار الحق وفيها قصور وفيها أيضا عند بعضهم أو كثير منهم من أمور الجاهلية لكن لا يجوز أن يطلق على المجتمع بعام بأنه مجتمع جاهلي أو مثل ما عبر بعضهم جاهلية القرن العشرين فيصف مثلا القرن كامل بالجاهلية هذا ليس صحيح هذا كلام باطل فالحق موجود وباق ومحفوظ ولا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ظاهرين بالحق لا يغر من خد لهم إلى أن تقوم الساعة فالحق له وجود الجاهلية الجاهلية قد توجد في مكان وتكثر في مكان وتقل في آخر أما جاهلية مطبقة فهذا لا يكون لا تزال طائفة من أمتي جاهلية مطبقة هذا لا يكون لخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي وهذه بشارة بشارة أن الحق باق ومنصور مهما حاول من حاول لهدمه أو الغائه فالحق باق محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، فالله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.